الشباب في الأمة محط الأنظار ومأقد الآمال مشائل الحاضر وبناة المستقبل ومن هنا أحاطتهم التوجيهات الإسلامية بالعناية التامة والرعاية الخاصة يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقت الشباب ثمين ثمين لا عوض له. وزهرة لا مثيل لها فيجب على كل موثق في هذه الحياة أن يغتنم شبابه في طاعة الله جل وعلا وأن يعمره بإبادة ربه والتقرب إليه سبحانه وأن يكون في جهاد لا يفتر في مصارعة الهوى والنفس والشيطان فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمس قبل خمس وذكر منها وشبابك قبل هربك رواه أحمد وغيره فيا شباب الإسلام يا شباب الإسلام اغتنموا هذا الوقت العظيم في طاعة الله جل وعلا تحت ظل الأوامر الربانية والتوجيهات النبوية تنال العاقبة الحسنة في الدنيا والفوز الأعظم عند الرب الأكرم اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم وشاب نشأ في في عبادة الله رواه البخاري معاشر المسلمين أعظم منة أن يوفق الله سبحانه العبد في شبابه ليقتنمه في طاعة مولاه والمسارعة إلى رضا ربه والبعد عن نواهي كيف والمسلم مسؤول عن هذه النعمة محاسب عن هذه المنة روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس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 فلن تسعد الامه الاسلاميه ولن يحصل لها عز وفلاح وسؤدد وشأن الا حينما يكون شبابها كما كانوا في العهد الاول صلاح في الدين وإعمار للحياه وجد في كل امل مثمر وفعل خييل انا انس رضي الله عنه قال كان شباب من الأنصار سبعين رجلاً يقال لهم القراء يكونون في المسجد فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون يحسبهم أهلهم في المسجد ويحسبهم أهل, أهل المسجد في أهليهم حتى إذا كان في وجه الصبح استأذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب فجاءوا به فأسندوه إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد إن هؤلاء الشباب وأمثالهم ممن رباهم محمد صلى الله عليه وسلم بتعالم الوحي هم الذين تنورت بهم الأرض وازدهرت بهم الحضارة الإنسانية التي لم تعرف في التاريخ مثالا فيا شباب الإسلام إنكم في أمس الحاجة إلى الحذر من الأسباب التي توقعكم وتوقع أمتكم ومجتمعاتكم في مزالق الهوى وخطوات الشيطان مما تؤول آقبته إلى شرور مستطيرة وأضرار عظيمة عند حد قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إن الشباب المسلم اليوم يجب عليه أن يكون كما كان في الماضي كيسا فطنا فلا يستجيب إلى ما لا يحقق للإسلام غاية ولا يرفع للحق راية فكم يحرص أعداء الإسلام أيها الشباب؟ بكل السبل أن يوقعوكم في مطايا المهالك ومسالك الغواية والبعد عن القيم الإسلامية السامية ومبادئه السمحه اليسره التي تسلك بكم مناهج المهصطية والاعتدال وتقودكم إلى رعاية المصالح وجلب المنافع لأنفسكم ولأمتكم ولبلدانكم ولمجتمعاتكم ولذا حرص الأعداء على أن يتفننوا بكل طرق المكر والخديعة لإفساد شباب الإسلام وهل حصل في الأندلس ما حصل إلا بغزو الشباب وأن ينالوا في أقائدهم وأفكارهم أيها الشباب فاحرصوا على تفويت الفرصة على أداء الإسلام وذلك لا يكون إلا بأن تحملوا بصدق وإخلاص مش على الإيمان والعقيدة الصحيحة والتحلي بالعلم النافع والأمل الصالح الذي تستنير به عقولكم وتصفو بصائركم وتسدد به أفكاركم وتصوب به آراءكم فتكونوا حينئذ امن لا اصلاح وصلاح سالمين من اثيات الاشرار واديات الفتن وهائجات المحن ان الله جل وعلا يقول ان فتيه امنوا انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اخوه الاسلام إن شباب الإسلام اليوم تتقاذف بهم أمواج الفتن من أفكار منحرفة ومشاعر ضالة وشهوات جامحة وغزو فكري لا ساحل له حتى إن أحدهم لا يحمل تلك الوسائل في يده فيما يسمى بالجوالات فهم في ضرورة ملحة إلى الاتحام بعلماء الأمة المشهود لهم في الأمة بالعلم والوراء والدين والصلاح والعقل والثبات بحاجة إلى أن يصدر عنهم خاصة في قضايا مهمة حصل من الخطأ في فهمها نتائج وخيمة عبر تأديخ الأمة المهمدية كقضية التكفير كقضية الولاء والبراء. كمسائل الإنكار كالبيئة والجهاد ونحو هذه القضايا الخطرة قال جل وعلا فاسألوا أهل, أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعلماء والعلماء مسؤولون عن تلك الأمانة فعلى العلماء والدعاء إجادة الطرح والاتزان في المعالجة والحذر من المسارعة في الفتاوى إلا بعد فهم دقيق وعلم أميق مع مراءة للمآلات المتوقعة فكم جرت على الأمة بعض الفتاوى والطروحات ما لا يحصى من الإضلال والضلال يا شباب الأمة يا شباب القرآن إنكم حينما تنأموا بنعمة الآطفة الجياشة لهذا الدين فذلك محمود، فذلك محمود لكم في الآخرة والأولى، ولكن بشرط أن تكون العاطفة محكومة بعلم، بعلم الوحي والهدي النبوي، وإلا فكم ممن يريد أن يطبز كامن فيحدث يحدث جذاما؟ فتجرحين إذن هذه الأواطف المطلقة تجر على الإسلام. وعلى الأمة الإسلامية ومجتمعاتها ويلات لا تتناها وحسرات لا تنقضي نسأل الله الآفية لأمة الإسلام مآشر المسلمين ونحن في مستهل فصل دراسي فيجب, فيجب تذكير المؤلمين الفضلاء أنهم خراس الفضيلة وبناة العقول فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في أجيال المسلمين وأن يغرسوا فيهم المبادئ الإسلامية الأصيلة والأخلاق النبيلة النبوية النبيلة وأن يحذرهم من المزالق الخطرة والمسالق المئوجة التي لا تخدم دينا ولا تقيم لهم دنيا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رائع وكل مسؤول عن رعيته يا شباب هذه البلاد إحمد الله على نعمه المتعددة تنعمون وأهليكم بأيش سعيد وأمن وأمان فكونوا خير من يدافع عن أرض الحرمين ويذود عن فربكم جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. كونوا حريصين يا شباب يا شباب هذه البلاد كونوا حريصين على توحيد الكلمة ورص الصف والسير في دروب الإصلاح والصلاح وإياكم ومفارقة الجماعة والشذوذ عن المجتمع فإن يد الله مع الجماعة أيها المسلمون إن الشباب إن الشيطان إن الشيطان عدو للإنسان يزين له القبائح وأسباب الغي والضلال وينصب له من الحبائل والمصائد والمكائد ما يغويه عن المنهج الحق ويصده عن الطريق المستقيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد وإنه للشباب أشد أداوة في تسييرهم في ركب الباطل وطريق السعير فكونوا يا شبابنا في دراية بوسائله ومصائده واحذروا من مكائده وشروره يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة فهو أي الشيطان يدخل على الشاب المتدين من جهة دعوته إلى الغلو ومجاوزة الحد والخروج عن الهدي الصحيح والمنهج الحق وأما إذا لم يكن كذلك فيصطادهم بتزيينه لهم الفساد ويلهيهم بطول الأمل ونظارة الشباب حتى يوقعهم في الموبقات والفواحش والمعاصي قال ابن القيم قال بعض السلف ما أمر الله به من أمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط أو تقسيط وإما إلى مجاوزة وغلو لا يبالي بأيهما ظفر انتهى العلاج النافع والدواء الشافي من خطر الشيطان وإغوائه التوجه إلى العلم النافع والاشتغال بالأمل الصالح في الدين وفي الدنيا والإكهار من تلاوة كتاب الله جل وعلا وتدبره وكثرة ذكره والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أيها الشاب المسلم الشباب له فورة وله قوة فكن أيها الشاب رقيق القلب لين الطبع حسن السلوك متمثلا رحمة الإسلام ومحاسنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك ولتكن فضيلة الرحمة ملازمةً لك حتى في أحلك المواقف وأصعب الأزمات كن من أصحاب القلوب الرحيمة بعيداً عن قسوة القلب وغلظة الطبع نافراً عن مسالك العنف والقسوة والفحش والتوحش لا قال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي أخرجه التنمذي وقال حديث حسن كن متمثلا بشمائل الإسلام العليا ومثله العظمى في مجتمع عش في في مجتمعك متخلقا بكل خلق كريم متصفا بالرحمة في معناها الأسماء وأفقها الأعلى تمسك بقيم الفضل والإحسان تمت بما آل القيم وفضائل الشيم قال صلى الله عليه وسلم إن من خيادكم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أيها الشاب كن محبا لنفع العباد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أخرجه الطبراني بسند حسن واحذر أخي الشاب من أذى مجتمعك والضرب بأقاربك وجيرانك احفظ الجوالح على الأذى بالآخرين فذلك من أعظم أأمال البر والأمل الصالح عن جندب بن جنادة قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأمل أي من أأمال البر قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك رواه مسلم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 إن خير زاد في هذه الدنيا هو تقوى الله جل وعلا وطاعته في السر والعلن أيها المسلمون إن من أعظم الفساد الواقع اليوم في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله الحقد الدفين الكمين الذي يكنه بعض أبناء الأمة الإسلامية لبعضها الآخر وذلك مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يتفق مع توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا الحقد الدفين الشيطاني قد تغتب عليه جرائم شنيعة في الماضي وفي الحاضر هذا الحقد يعتمد سفك دماء الأبرياء والعثو في الأرض بالإجرام العظيم والإفساد الجسيم ألا فليتق الله جل وعلا أهل الإسلام ألم يقول الله جل وعلا ذو الجبروت من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كيف يقتل المسلم من يقول لا إله إلا الله والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متامدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا أنه وأدله عذابا عظيما ماذا دهاكم يا أبناء الإسلام ماذا أصابكم يا أمة القرآن، ماذا حصل بكم يا أمة سيد الأنبياء والمرسلين، إلى أن يصل بكم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا، ويذيق بعضكم البعض البعض الآخر أصناف المآسي والتنكيل والحصال والتشريد والتقتيل والتفرير، مما ضجت الأفلاك من أهوالها واستآذ الشمس منها والقمر أليس لكم إسلام يحكم بينكم وقرآن تتأقلون به أموركم ونبي هاد أرشدكم إلى ما تفلح به دنياكم وأخراكم أين يذهب أين يذهب أين يذهب أولئك من الله الجبار القهار وهم يعملون هذه الأعمال الإجرامية في أرض المسلمين وعلى من يقول لا إله إلا الله ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا يزال العبد في فشحة من دينه ما لم يصب دما حراما ألم يحذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام ألم يحذركم من هذه الحال المخزية ألم يقل عليه الصلاة والسلام كلاما لا يقبل التأويل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه إن الإسلام إن الإسلام الذي يحكمكم قد عظم أمر الدماء ولم يجعل لتأوين مهما كان سببا لإزهاقها إلا بحق الإسلام المعروف عند قضاة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه وفي السنن سنن الترمذي وبلماجة لقتل مسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا بل إن الإسلام يحرم قتل المعاهد الذي أعطي الأهد والأمان على نفسه في دار الإسلام ولو كان الأمان من آحاد المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ذيحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما فاتقوا الله يا أهل الإسلام لا يستجرنكم الشيطان في مزالق الردى ومهاوي الشر إنها دنيا فانية إنها ظل زائل كونوا وقافين عند حدود الله إياكم أذية المسلمين ومن إخافة المؤمنين قبل أن تعرضوا على رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاء يوم القيامة أخرجه الطبراني في الأوسط يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام كونوا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالمؤمنون نفس واحدة يتوادون ويتعاطفون في الله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم على وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال وأحو أمتنا. اللهم الطف بنا وبأمتنا. اللهم الطف بنا وبأمتنا. اللهم الطف بالمسلمين. اللهم, اللهم, وأحوال اللهم, اللهم, <صحكري> اللهم, اللهم, اللهم أمِن روعهم اللهم أمِن رواهم. اللهم أمِن رواهم. اللهم أمِن رواهم. اللهم أمِن خوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عن المسلمين هذه الأحوال المخزية اللهم ارفع عنهم هذه الأحوال المخزية اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحمهم برحمتك اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تصلح بها أحوالهم اللهم فرج همهم اللهم اكشف غمهم اللهم فرج همهم واكشف غمهم اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم رفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا الجلال والإكرام اللهم اقفي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقولي أمدنا لما تحب وترضى اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم عليك به اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم واجعل اللهم وجعل, وجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم اللهم أنت الغني الحميد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا واغ واغث ديار المسلمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم استقيم قلوبنا بالإيمان وبالطاعه يا ذا الجلال والإكرام واسقي بلادنا بالغيث النافع اللهم اسقي بلادنا وبلاد المسلمين بالغيث النافع يا غني يا حميد يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا